وهو موضع وقوع الجبهة في الارض فإنه بفتح لا غير وفي فضائل المسجد أحاديث واسعة وأنها أحب البقاع إلى الله وأن من بنى لله مسجدا من مال حلال بنى الله له بيتا في الجنة وأحاديثها في مجمع الزوائد وغيره في مجمع الزوائد وغيره الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله عن عائشة رضي الله عنها قالت الحديث الثاني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد متفق عليه وزاد مسلم والنصارى وفي مسلم عن عائشه قالت ان ام حبيبه وام, وأم سلمه ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة فيها تصاوير رأتها بالحبشة فيها تصاوير قال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مستدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة واتخاذ القبور مساجد أعموا من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها وفي مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا عليها قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون للصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين من ذلك قال وأما من اتخذ مسجدا في جوال صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا تعظيما له ولا لتوجه ونحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد قلت قوله لا تعظيما له يقال اتخاذ المساجد بقربه بقربه وقصد التبرك به تعظيم له احاديث النهي مطلقة ولا دليل على التعليل بما ذكر والظاهر ان العله سد للذريعه والبعد عن التشبه هذا الحكمه, الحكمة سد لذريعه الشرك